قيظ ريح يفي تخوم سمائي وحث النجوم ليلواتي زغراي شوقي ظريحي في تخوم سمائي وحث النجوم ليلواتي زغراي إني العقيلة أودعيني كالبلاء أو قسمي فوق الثراء أشلاء في مصر كربي بات ينزف في الثراء في الشام تعتنق النجوم بلاء تعتنق النجوم بلائي عني خذي قلبي لقرتي مصرعي للطف قبرا في, في سلامي مودعي قلبي كقبري فيه فرقه الهوى مثلي ولحدي صرت أحمله معي ما زلت أذبح والسيوف تحزني والخيل تكسر في جناجن أطراي ظن الردى ينهي حكاية مقلتي لكن ما غص الرعدا في ادمعي فاليوم يحملون الشعور لكربلا جرحان وياك بروني هاري موضعي فاليوم يحملون الشعور لكربلا جرحان وياك بروني هاري موضعي جرحاً ويقبرني بأطهر موضعين لغاً ما ضي عيوني قدر وعروني يمشاطي النظر ما بيهم أصرع كافي ما بيهم أكسوري الضغر تفنوني بالرعيه وعليه إلى الترب فوقي الخيدي <تصفيق> هيا عصفي روح الحميد ذاتي نحو الحسين ووزعي صلواتي في مصر ضميني فيعظم مشهدي كالكعبة والرائي فوق رفات من فيض حزني يا أسكبيني مزجت بني لمدامعي وفراتي طوفي بنعشي وزعيني أقبرا في قبر ndsootun lilati ndummalha wajimila hdiha wajma'i ndsootih ahmad wa anthuri barakati ndummalha wajimila hdiha wajma'i ndsootih ahmad wa anthuri صلواتي أحمد وانثري بركاتي قلبي توزع بثغر مثل اللي قطع وخون صغر في كل مدينة وكل بلد دمعي يشيل يومان حارة اشي يطوف العمر جيتك اتهني اكل اه يا هو زيدي لواي جلواي يو انين وروي الشعور حنيني يا دفة الأقدار هاكي أزمتي للشام تسعى حسرتي فاخذيني قبري على هام الزمان وطوبتي تاج يجبن قاتلي وطعيني لا تعجبي إن عدت يحملني الأسى فيها رقدي موجتي وعيوني قد جئت وأكتب في سماء أمية اسم الحسين وقصتي وشجوني قد جئت أكتب في سماء أمية اسم الحسين وقصتي وشجوني اسم الحسين وقصتي وشجوني اول صبور حد الجس للشام راجع علي الكمال حسراتي ويا يا لي في العاده وصعني أحفظ عالتك عندي يتمبها البلد شقي ضريحي في تخول سمائي وحثي النجوم للوعة الزهراء شقي ري ضريحي في تخوم سمائي واحفي النجوم اللي لواتي زهرائي ان العقيله او ذراعي كربلاء او قسمي فوق الثرى اشلاي مصر كربي بات ينزف في الثرى في الشام تعتنق النجوم بلاي في الشام تعتنق النجوم بلاي الشاعر الدكتور الشيخ محمد جمع